اهمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلهنا إلهنا سجدت لعظمتك الجباه وتنعمت وتلذذت بذكرك الشفاه إلهنا قربك روح الأرواح وريحان الفلاح وراحة كل مرتاح تباركت رب الأرباب ومعتق الرقاب وكاشف العذاب إلهنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وغفرت الذنوب حنانا وحلما أنت الغفور الرحيم الحليم العليم العلي العظيم تعاليت عن الأضداد والأنداد وتنزهت عن الصاحبة والأولاد اسمك سيد الأسماء وبيدك ملكوت الأرض والسماء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 وعليك انه لا يذل من وعيت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمون برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زودنا التقوى واغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير حيثما كان وكنا إلهنا لا تجعل القرآن لنا مماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا واجعله لنا شافعا مشفعا, مشفعا أوردنا حوضا واسقنا بيده كأسا رويا سائرا هنيا عذبا مريا إلهنا إلهنا رحمتك وسعت من أطاعك وعصاك وسعت من أطاعك وعصاك نسألك سؤال من لم يخطر بباله سواك اللهم اجعلنا للخير هادين وللمعروف ساعين وللشر مجانبين وعن الفساد والإفساد مبتعدين إلهنا نسألك حسن الختام نسألك حسن الختام ونسألك الميتة الحسنة وأنت توفانا وأنت توفانا وأنت راضٍ عنا غير غضبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اجعلنا ممن أحسن الظن فيك عند حياه في حياته وعندما ماته اجعلنا ممن احسن الظن ويحسن الظن فيك في حياته وعندما ماته يا رب العالمين الهنا الهنا عطفت على قلب أبوينا ونحن صغارا وضاعفت علينا نعمك ونحن كبارا وواليت إلينا برك مدرارا وأجلتنا وما عجلتنا مرارا وأجلتنا وما عجلتنا مرارا فلا تهتك سترنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاشر عارا ولا تفضحنا بسوء أفعالنا فيلحقنا بذلك ذلا وانكسارا رحماك رحماك بنا يا الله يا الله اللهم اجعلنا من أفقر عبادك إليك وأغناهم عن خلقك وأغناهم عن خلقك واكفنا ما أحمنا من أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وأنت جعلنا يا ربنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم اللهم اجمعهما في الجنة أخوين كريمين أخوين كريمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وارحم من انتقل إليك من إخوانهم من حكام الإمارات اللهم يا حي يا قيوم أنزل شفاءك وعافيتك على الشيخ خليفة على الشيخ خليفة اللهم يا الله يا الله يا الله اللهم استجب دعاء رعيته فيه اللهم وجزه عنهم بكل خير اللهم وجزه عنهم بكل خير اللهم وفقه ونائده وحكام الإمارات وولي عهده الأمين إلى ما تحبه وترضى واصرف عنهم كلما تكرهه وتأباه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وسيدنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين